على عائشة قال وحجر كان الذي وهو صلى الله عليه وسلم يصوم في صوم شهر ذي شعبان ثلثه ولا حدا وصل في اي ومن الشهر الشهر ذي شعبان وكسويد الى اخره الثلاثاء والاربعاء والخميس ثلاثا يا اربعا يا خميس وكسويد الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث وحديث صحيح الامام السلم لرحمه الله تعالى في جامعه في صوى الغمي كذلك هو صوى الغمي الامام الحجر في فرح البالي كذلك في التلخيص الكبير حديث هو حديث صحيحة وحاكزنا الكريئة محاوية من هشام لنقاسه حقوي وهمي قيالة قرشها أبو أحمد الزبير رضي الله عنه لم ينس قار لكنه قرأ حديث مرق وحديث صحيح. قالت المرأة يا أيام البيت مرق الليل قصارى صلى الله عليه وسلم. أيام البيت راح الغياب بشر القصر الليل قصارى صلى الله عليه وسلم أي قصر يرتاح حديث السبت الاثنين. بشر ضمن أيام البيت في النقرة الغياب الثلاثاء ربعية خميس وبيقال حدث حدثنا مصعب او مصعب المديني قال مالك ارس علي النظر علي سلامه بن عمرو عن عائشه قال الحجري ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر بل اكثر كفرب بالميه من ايام صوامه في شعبان بنص الله صوم جلب النبي صلى الله عليه وسلم شعبان <تصفيق> لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صوم في شان من الاكثر كفروا ونسيانا صلت في شعبان رجب شعبان قال حدثنا محمل قال قال حدثنا الدوري قال لي قال حدثنا شبته الحجاج عن يزيد الرشق قال وخرت سلمة المعاذ قال ان عائشة عائشة ابو كان منهم صلى الله عليه وسلم يصوم فيه صمت فيه saddex taayyab subaxmaal ma min kulli amha quntu waxaanu min aye saaray soo ka soo miday qaalada xaysto kaano waxaalla yubaal min aye saaba yalla la baysho ka soo ma waxa waxa aadigu saddex bolo ay waxay toban qowda soo gaataan toban faddax oo و أبو قيون كفاء المال لتوقع المال لتوقع المال لتوقع الأحمال لتوقع الضمبه قام كاد ونطلق الصوبة في القطة على كل حال وحال الخباؤل بلك السائل لقى الصوبة ونطلقه وحاول إيان أفر اللهم استعال أفر مالبود لقى الصوبة ونطلقه في صيحي ترمد في في سننه ونماجه كذلك أحمد في مسنده ونخزينه في صيحي كلهم يزيد ورغشي من حديث صحيحه. قال ابو عيسى بن بليا. يا هذا صحيح وغلط. قال ابو عيسى صحيح ويزيد الرغشي هو يزيد أبو ضبعي بحقيقه. وهو يزيد. يا وهو يزيد القاسم صحيحه. اه اذا سايركم الخير هذا قالوا ينسو وشوريه زيد الغش وهو زيد وهو ثقه شويه روع على الشباك كوره هو الشيخ شوبا الله عاوز سعيد وكوره وحماض بن سعيد وكوره وميسوعي وراهيم وغير واحد يا حوله وكفر الله من وهو يزيد القاسم ويقاوع القصام والدها وارغشفنا باللغة للبصر هو القصام والدها قصام في مرقب وقفة يهد المهج وحاصل لدها ويه وبيه قال حدثنا هارو من عسحاق ألهم, ألهم داني قال حدثنا عبدك بن سليمان عارشة من عروة عابه عروة من زميد على عائشة قارض حيثني كان عاشو روح يوم فصومه قراش قراش يصعر في الجاهلية واخد الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في صوبه فلما قدم المدينة مجنى من خصوة قالين سابه النبضي صلى عليه السلام والسلام وامر باسمي في سونكي سنو أمري فلما افترض رمضانه رمضان قرطي لواج بياري كان رمضان حياة هو الفريد داته وحاولي أنت واجبك وترك عاشورا لوال قتبي ومن شاق في دوره سامه وصري ومن شاق في دوره ما تركه وسكتري حديث واحدث صحيحة بخاري ايام مسلم ايام تلمي لابو داود ايام ماري في المواطن ابو داود ضيانة احمد في مسمده غير كب حديث, حديث صحيحة ام كان عشورا لا وابش المحرق الى بش عرفوك حبتان بش ورمارك الذين قتلوا عليه الصلاة والسلام تكفروا صناتهم الماضية صناتهم يتكتبون بذلك اللي قد منها فيها سيدك المحاوية العاشورة العماركات واجب بيها هذه المرقة عماركاتي واجب بيها كذب رمضان ورقي اللي واجب يا واجب كذي الله نسقي إلا أخفي منه أيا الله نسقي يصنع لغدك نسخ فخمر قد وصولت قيلا لغيهو كلا نسخ لقيقبيها نسخ الى اخف او الى بدل اولى اصل ابي داود وعويل ان النسخ شيء يحكف يمد لاستر يمد تخرس للنسخ هي متكف ولا يمد تخرس لدار ابي داود من ايات او نصوص من عومس لها جلل سبحانه وتعالى من يغالله منه عباك وخير منه منه يعتقد منه هذا هو حولي المعنى الكاس وهو الاسخي الواجب فيسي وحال الصخي ما استخدمه السنة وقال له ما انتهى الواجب لقد وقال له انتهى الواجب يليس الله ما انتهى الهزي لنا قال حدثنا محمد البشر بندر قال حدثنا عبد الرحام الهدي قال حدثنا صفيان الثوري عن مصور علي راهيم المخعيم عن عرقبان سئل وقاس قال روح رسالة عائشة عويد كان رسول الله وعليه عليه والسلام يقص القيل غورية قال وحيت لك أن عظنا على كسوة ديمة دائماً. من دايمها وياكم كبرا رسول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يضيق في وجهه. آه. عويد عائشة عويد صلى الله عليه وسلم, وسلم معلمه وسي جوري عبادات utjgalin jira meel darta tawato ta maayo dako tay hal kiisu wa daayib u haayo nabiga sallallahu alayhi wasallam kiisu wa daayib wax kala googa maraxay u soo aawodi jira gooba ارسي قورية دروحة المصوصة يجلب ايط المعتمه يعني ماريب هبلك قورية الو قورية الان ليله ومسألة عن صحيه وإياه تصالها إلا يا مالك الجمعة وإن صلق كريل الو قورية الروحة ويا ماريب اسفل على الله ونصليه نحن كم إلا البضياء نبي كسر الله عليه وسلم لكن يصلي الو قورية لمارك أصحبك بجناط صلق إلا البضياء maalinkaa la badiyey jumcada yaasoon laakiin maalinka kaliya ugu gooriyeyo maamulka waxa la isku daayo arrimaha socda ee ka mamulka soo badalwaya dida kale ibadaas kale waa lama mid weeyaan dadka ee ku leeyahay saliga صلى الله gooriyey lidha halka ma wax saligaa waxa weeyay way dhaas tiyaro dhaanto mi ciyaaraan ma yar wax saligaan saaray yuum waayahay dhaatada ma قال رسول الله عليه واله وسلم صحيح هذا صوته اي و غيره قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبده الصليبان عن صاولو عروه تعالى به عن عائشه قالوا حتري دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم و يداه في الوهاء و راسه طويل فقال وحيث من هذه الروايه قلت حاضر فرادت واهب له لا شراب للرهبه نتا المسيح فقال <تصفيق> الوحيلي عليكم دشينا وحونا اللي زمتين يا رعباني عملنا حقويا ما تطيقون وحنوون يسيم فوالله إلا إذا قلنا لا يمل الله إلا هيدك مقه يأجلغ يطوابك حتى تملوا إلى الداشم وكان أحب ذلك وكان وحو أحب ذلك رسول الله رسولك حقيقي صلى الله عليه وسلم الذي كي يدوم عليه صاحبه وصاحبه دائمه على الكلة الدائم والذي موجع على صلى الله عليه الصلاة أحب الأعمال إلى الله صلى أدوبه وإنقلع حماني راض به حديثة وحصوصة الإمام البخاري مصري في صيحه معا تربدئي لسائي إمام ماجه يا أبو داون وحصوصة رغي يا أحمد أضو السباة وأخرجه السبعة ويقل فضول يا صوصة عني idan gabadan hadba yahay gabadha degiga waxa loo raadireeyay hawla bintu tuwaid ibnu xamir ibnu فقل عليه الجواتن صدر فيها وحيكش شيء لصاحبه وصاحب سليم سراديدو حمير وقمر صحيح عليه رسول الله الله عليه وسلم عبد الله بن راشد الله رسله بالهاري إسماعيل صلى الله عليه وسلم قلت وحده فرأت واهلا لا, لا ترى ملية حمير وقمر صحيحته الله عليك من الشيل ما فوالله ما قلنا لا يضل الله إلهي سبحانه وتعالى إذن كمده يأذن إي, أي فواكع حتى تظلوا إلهي كداشين عدسين آه وكان هو أحب ذلك أرلت أحب ذلك أرلت أكلمك وكعي البني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم علي صاحب عليه صاحبه صاحبه سوء وبه قال حدثنا أبو هشام محمد ميزيد الغفاء إبا من عيسى الإلهاء قال حدثنا أبو فضيل على الأعبش وصليمان بن مهران على بصالح الصمام قالوا في رسالة عائشة ويدي ومسلمة رضي الله عنهما وارضاهما أيضا ونعمل عم كما كان أحبكا لبكا كعير بنيه إلى رسول الله رسول حديث الله الله قالتا وحيناه ما ديب عليه وحينا الدائره ويا رب ويضلها ويراضيه حديثه هو حديث صحيح رواه هو مسلم في جامعه بو كسو صار اي ثلاثه روحه يا فضل بل هو حديث باصل في سفي الساحل وفي سويه لكن هو يا صعب من مدلس لكن المدلس ما بيصطير ضعف وفي أمر عيني ومدلسنا كي يغوي على ساره رحمي المدلسنا اللي عطمه له بعشر تدلي سحقو الرضالة ألف ريال حدثنا أبو قرآن ورثه وكان رثه ربنا على ساره أعمش حدثنا ألف ريال وبه قال حدثنا محمد الصاعي البخاري قال حدثنا عبد الله بن الصالح قال حدثني المعوية بن الصالح العور عمر من القيص صنوه صبيع عاصي بن حميد ومغلي قال وحور صبيع عاصي بن مالك ومغلي يقول ويسا مغلي كنت وحارها مع رسول النسوخ بعيس الله عليه وسلم ليلة غليل فتاكه عليغي ثم توضعه ويسيسي ثم قام ويستاغي يصلي صغوتك ليه فقمت ألوى نستاغي معه بعيسه فبدأ لمك صلى الله عليه وسلم وبد الله بإقراءه فاستفتح البقرة صورة البقرة كفر فرقين ولا يبرغ مسر مري بآية رحمة آية من حديث ليس عيسى إلا ذكر وقفه إسلام جنيه فسأل لهم وديس جنيه ولا يمرغ مسر مري بآية عذاب عذاب كور رويسة إلا ذكر وقفه إسلام جنيه فتعوذوا من يندل جنيه مركعوا ركوعي فمكف راكعا فكعذب كل هذه بقدر قيامه فأنتم تنقل قد الكيد ويقول في ركوعه ركوع ليس وحره والسج... سبحانا دل جبروت والملكوت والكبرا والعظم سبحانا وحامل زهل وطهيرا دل جبروت اللي قسمتاق صاحبك المخلوق وطنق أو الضماء والملكوت الملكي صاحبك والكبلياء ويريدهم صاحبك والعظمة ويريدهم صاحبك ثم سجد وو السجودي بإتقادر ركوع ركوع ليس ويقول في سجود وحرها سبحان الذنج وروتي والملكوت والكيونية والعظمة ثم قرأ أهل عبد ثم أخري ثم صورة صورة صورة مساء السيوذي يفعل مثلا ذلك فقالوا كثمينه في كل رقعة راعة كثة حديث أبو داود ما صوره يأحمد في مسنده أحمد في مسنده بالثاني لتذلك وصوره في مسنده على كل حال حديث هو حديث صحيح عجيب إله العرش واي النبي صلى الله عليه وسلم وقف عاد كسر على الكشائرية عاد كسر على الكشائرية ويدسون لله سبحانه وتعالى عاد كسر على الكشائرية صلى الله وكم يقول جري ثلاث صلى الله عليه وسلم بعض ما جاء يكتب باب يشفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله قراءة يسوع وبيه قال حدثنا رغطيرة الصعيد قال حدثنا ليس الصعدي الفهمي المصري عرب أبي, أبي مريكة عبد الله ابن ابن أبي مريكة إلى هاي أن يعلى من المملكة الله سأل أم السلام ويدى يعلى هاي أن يعلى من المملكة سفريا لم أن يعلى من عنه أنه سوي سأل أمه صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قرائيسي فإذا هي يضطل أطوى من يضطل مارسة قراءة قراءة محصرة تقوى كرصوى عن حرفا حرفا على هل حرفا كرصوى عيد لكن بهذا السنة بحضر بعثي أفصلا وهك اسمي وبعثي وحاوية يعني أبنى مملك منك اللي إداه منك السيد وحاوية الإمام حافل من حجر برية ومقبول فيما لا عند المطابعة إلا عند المطابعة وإن بل البرية برية رحمه الله تعالى وكذلك ذهب رحمه الله تعالى في ميزان اعتزال كتاب في سليله وحنيه وحويه ما حدث عنه سوى إبراهيم إبراهيم مريكته من كلكم ولا إلا عبد الله بن مريم مريكم شأ أرضي ترى وحكة وري سجل موجبة حركة بكتير وحكة وري أو حلا وحدا كلن يقال ويا سوسو ضبطوا الحديث وصحيح لغير ويا ضعف يسجل على ضعف صحيح وقولا ضعف مفصلة لئي واضحة مرترثة مبيرة لعديان وكرصاري لتكبي والغواضة وبيه قال حد سلام حد من بشار بن دار قال حد سلام وهم الجليل ابن حازم عقا وحدثنا بي عمقاتاتا قال وحييني قلت اللي أنا اسم المارك كيف سنذا كان معهد قرأت رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم رسولك قراريسي قال وحييني مدلك منك نجي دين منه مدن بمعنى الله عليه وسلم يمد الحرف المصحقاء للمجد وما يجرح حرف كمتيسة إلا صلى الله عليه وسلم ما يجرح ذل يمد قال سوه ويا البدذ القراءه على الضرب البيري مد كقراءه المرك الاخيره هو لبه ديو من اصليه وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف او واو او ياء وحال اذا ها مد كك مد اصلي وحرف ان الشروع اي بالسويه قدنبي ان لا قيده ان مده او لو رغيو اي ان أما يعكدا بصف أما أيحوى كذا بيوم و غير أسلي وهو ما إذا أعرض الحرف الذي هذه صفة همزة وهو مفصل ومفصل شاك رحيل الله تعالى وحيلي من رو غير أسلي ومرك أيحوى كذا بحرف ااا آآ صفة أي همزته أو صفة قافه همزه ودق مية حرص قصة وقعبكي همزل ودق مية واصلي همزل وحاولي أن أسعة مرخاصية وعيكب بميس المرخاص مرخاص مفصل, مفصل كأسنة واللغوة على كل حال وحاولي أن في خطبي وحاولي أن تجويني والقناعات بيكوفة أفاهية فعلا يسألها فوق أبو ماشي المدعب على المبي الله عليه وسلم ومرجنا عليه الصلاة والسلام وبه قال حدثنا عاري بن حجر قال حدثنا يحاول سعيد الأموي عاري بن الدنيت ونثبتهم إلى جده محمد الانسابة عبد الملك ابن عبد العزيز ابن الدنيت ورحمة المرتاحة ابن ابنيكة ابن ابنيكة مبعيش عبد, عبد الله ابن عبد عنه السلامة قالوا حيثري كان النبي بحوة صلى الله عليه وسلم حوة عبا مليك من منك يغي وحان صاحل علي صدق من وكمن السحاول رسولك ومنك سمسي سوضبقي ورافق لبا وقالوا حوة الصدق ممن سوضبقي لسحاولي كلهم يقول الله وهي قالوا حتى الكرمة بمحوعة صلى الله عليه وسلم يقضع وقرأت وقرأ عليسة كي قوكوية يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ويساء ثم يقول الرحمن الرحيم بوريسري ثم يقف ويساء إدري وكان وحوعة يقرأه كي أخر مالك يوم الدين بواخر إدري مالك للنبي صلى الله عليه وسلم واخرية لفي قرأ عليسة مشهور قيقوا أيضا ما يقضى وحي عيد وفيه قال حدثنا قطيرت والسعيدين قال حدثنا حديث لا يسأل لكنها ناسل وحديث صحيحة الماء التربذي تساعد في سجامعه وقصة صارت خاصة في قتاب القراءات, لي لي في القراءات في في ادو قيل يا قيسة طبيب يساو قراءات قال نبو وحاوله القراءات أبو الداول في سورة كذلك إقراءاتها سوصة ورحمة إذا وضعها في السورة الكبرى الحاكم في المستدرج على السياحين رحمة في بسماجل بن خزيني وشيحي المرقة الحائز اختبأ القرار حديث هو الصحيح لكن حواله مرقة صحويا إن يرسل كيسا من مدى الإسلامية ورحمة السؤال سوصحنا على هو الصحيح سوشيق الألباني وكيو صحيحي إرواحه الغليل في تخريج حديث منار السبيل وبه قال حدثنا قطيب بن سعيد عبد الغزاء قال حدثنا ليس بن المسري المصري الفهمي معاية بن صالح عبد الله بن قيس قال حليلي سألت عائشة ودي رضي الله عنها عن قراءة من الإقراضي صلى الله عليه وسلم أكان يسرق بالقراءة قراءة محاسبه لجري أم يجهر بسفر بوقان جري قال من حيث لكل ذلك كان من فيه قد كان أهل الانجو صلى الله عليه وسلم يفعل في سمية ورب الله وحل غيابة أثر غير الانجو سرعي سواصل صلى الله عليه وسلم ورب الله وحل غيابة جهانا ينجو اللجه رسول الله عليه وسلم حديث واحد صيحة بخاري صوره في خلق فعل عيباد مسلم في صيحه وفي صوره يتنذي في جامعه وبي قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع بن رح قال حدثنا مسعر ابن مل مسعار ابن مل يا وحلاقة ريا قلت وحقرت للعائشة الحمد لله الذي جعل في الأمر, قلت اللي اللي اللي علي في الأمر سعة قلت وحقرت الحمد لله الذي الله صنع جعل يلف الأمر دوم سعة واسعة يلف عدلا قيّب وحول إن لم يوصل إلتو إن لم يفرق أدو لكن لم يوصل إلتا أصدنا وفيه قال حدثنا محمود بن غيلا قال حدثنا وكيع من جرغاح شيخ الشافعي قال حدثنا مسعار إبن مال المكدام قال عرب العلاء العبدي عن يحيى بن عن قال بحيث ركنت وحال أصنعتي بليست قراءة النبي لن يقرأ أزيس صلى الله عليه وسلم وعلى ربنا على عريشي بقول كي غالي وقصنا حديث وهديث صحيحة لسائي مما جهب صلصاني الربان حيثم في مجبع الزوائد وعليه وحديث صحيح أحمد في مسنده مرقى وحوي أهلك وانا على عريشي وانا على صنين والقفة السراو صغيرت إذا عريب أصدر ويجي فوق على قلل الإسلحة الداخل أيام برها صحاب ويام مغلجين صلى الله عليه وسلم وهايهايك وبيه قال حدثنا محرون وغيران قال حدثنا مدعوة طيالتي الطيالسي قال أصبر راشمة الحجاج علم آيات ابن القرغة قال بحر السمية عبدالله بن مغفى الباب أغنى يقول صواله رأيت الذي ينزل أرخي الله عليه وسلم على ناقة هشيس وصاري ومالفرح صلى في مكان لفرطه وهو الذي ينزل الله عليه وسلم يقرأ في حقره إلا لك لك الله ما تقدم من ذبك وي إلا لغا فتحنا كفر للك أبي فتحا فرش المبينة وعدني يغفر لك الله ونعيسوك وقدمنا ثم تقدم وحي حرمني من ذنبك ذنب جاية إيهو وما تأخر وحيك من عين قال وحوري فقراء نبي صلى الله عليه وسلم ورجع وعلى علي قال وحوري قال وحوري لبركة حبي اللهم وقال معاين قروا وحيري ولولا حدي أخافه غدر ولولا حدي أخاف ركع السلم أن يجتمع الناس بطل ومصر أرغان علي ضشيرة لا أخذت لكم أغريس وقال لها في الصوت أكيد أو قال وحوري الله اه مره حول تنديع عنو بحيره وتقارب ضروب الحركات في القراءة وحل وحليدها ترديع وحروفها حركات كيلو ليس كن غويه ليه كوحد تردي وترديع... ترديد الصوت في الحلاقي أك برخ الصوت ريسه إنت وين بيجو حويل السير عن على علسو ويردي تبرخس أيه لقرنسا ويقوم على يرك الحلق وكذا فتردي الحلقان يا حدا آية ayu yero jidid ee nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu salaam barfaqila fadhaxo kale ilu cjidowo salaam illaa dadna siis يتمحويا عقدة لغو كل عليا حلكا حلقي سدا هو يابا خلاصو ساريو سدا سو يادوا با خلاصو ساراي سو جييديتان خرف انت جييدو خبرت حكومو سيي لو قريه ادل واي وبي قال حديث روا حديثا يحويا علي ما ابو صور في صحيح في وبي قال حدثنا قتيل بن صحيح او قال حدثنا الحصابر المس وحصابر المس ومنكر وحيث يستفيده ده اه عن عندات قال وحول ما بعث الله له مصود النبي الذي الا حديث حصل وجوه دين سو الله بالله الصوت اكي سو قرخ بالله وقال نبيكم نبينا محمد وحصلى عليه الصلاه والسلام حسن الوجه وجو دين سو الله وديه حسن الصوتي أبقي سنورا فيها وكان وحوها لكن لا يرجع غرارة كان العلم بها أثير صحبة حديث هو بعيف ثلاث كيسا يمتل كيسا غرارة فيه غرارة ونكارة شديدة وحكوصي لغرين لي منكرني أدوين حبان متل يكون مطلق وحو خلاسي مطلق هري بخاريا مسلمة ورهنانة وحرجعة قول عليه صلى الله عليه وسلم لما شو حوي إذا وكان الله يرد يصباح بارحمت من ما تلقاه رح صيح وخلاص يا حبيبي ويا دنا عكلي حق سرد كمية سرد في سول وحاول سرد في سول حفظ للملك ابن ميش اللي يداه من منك وان الامام ابن دهالي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال حليا رحمه الله تعالى حليا من كاسي ومنكر وحيس بوليه بن سيسو ومنكر بوليه ابن حجر عسقلان في تقريبه هذه بحليه ضعيف وكاد ان يترك وضعيف ان لقيتها قدم وستقيمة ومتروف اللقاء فاضل مسكين porque حديثه ضعيف ويا مات في اول سنه حدثنا عبد الله عبد الحارث الدار بي قال ام بنى قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي ذيل قال, قال عبد عرف عباس قال وحيدي كان القرآة النبي صلى الله عليه وسلم قلت برواح لغياما يصبحوا عينه مغلة من قف الحزرة قوكا وهو يسغل في البيت قوكا خصيا قوكا في السبق وغيره هكا كمغلة لغياما سوف نبقل قوله يسفدين صلى الله عليه وسلم قوله يسغل حقرية حديث واحد صلى وئيام الإمام في سنة الإمام التبريزي رحمه الله تعالى في مشكة المطابح دعوا ما جاي حكيم ببابعي في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اوهيته سيحكيم عليه الصلاة والسلام وبيه قال حدثنا سويد النصر قال اخبرنا عبدالله المارك عن حمام صلى الله عليه البناري على المطرغف وهو ابن عبد الله مشخير ويانع نبيه قال وحيدا تيت رسول الله جمتري صلى الله عليه وسلم هو يصلي سو تقل يوري جون في عروش سنازيز جوح ركبوا حي كازيز مرجر التريج وفي من البكال أوه يدقيت لبي يصلي عليه صلّى وحاول جوح على عروش يكتب الجري أوه تورس الجريش عوده سو تري البكال كرر يو جوح يا صلا على عروش سو جوح يصلي عليه صلّى هو يتوحثا يسا أصل كواي خاص ليه الله يسكر كئ وحاول يحاول عبد الله أولي كروي وسكر طيب بالعطر ويشبان طاي، لكنه حاول يل، إنه عبد الله أولي كروي صو إنه فخس إذا صياع، وأحلى الله ما قال، آه، لأنه حدا على هو غبي بس ba tii yar ma hayo rasool xig xaqdayay oo xogay oo iyo alaahoonay baa ay balanbaleen da ka bilow sheekadii yaa roo u aqal hawadaa ka soo aqal yaa gaasagiru walaal boozo aad u saata qayyay alahumma salla ala sayyidna daree akale dadka وحاولين وصلاة ويبني سايا وحفاظ وعباد الاحباس والسلام خلال حنا خديك الناهران من الاحباس والدرين وهي قوية ضفء ويحرصين من الناهرين هي قطاب الهئة كافية وحوظة عنصوبة ما الاحباس الناهرين من خلالها وصعنا ستاسل ماءها أنقصة أول مرص قال حدثنا محبن وغينام قال حدثنا ومعاوية من الشام قال حدثنا وصفية غسلون على العنش قال ابراهيم عن عبيده الثعلباني عن عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه قال وحي ما قال لي رسول الله, الله عليه وسلم اقرا علي يا عبد قال, قال لي الله الله عليه مع ذي قلق لقوصة بذي أفوت قال لقوصة الله وليس الله محيري إني أحب وجعله ألا أسمع راكتنا جيس قرآنك من غيري قرآن كان يقبر قرآنك من غيري إيه راكتنا جيسا عيس فقرأت صورة حتى بلغت الله قال فكيف ناجئنا من كل أمة شهيد واجئنا بك على هؤلاء شهيدات فكيف سألحاوك النطيب إذا فكيف سلام الحال كلنا قل إذا جئنا برخان ولمنا من كل أمة مركثة بشهيد برخاتي و جئنا بك علينا برخان ولمنا على حول أكوها شهيدا على برخاتي فتاة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله فرأيت عيني الذي يلمذي صلى الله عليه وسلم تحملان شب ميح تصيلان الجميع إلو شب ميح يبادر وهو كرسه والحكيم حسبه حلكه قد اه وبي قال حدثنا قطيبه الصعيدي ابو رجب قال حدثنا جريل على عباد الصايم علىبيه على عبد الله العاور عاص قال وحيري ان كصفه الشمس عليا مدباتي يوم, يوم المعلى على عهد الرسول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم توتفيا حتى لم يكن الا الله ودوارنا يركع ركوعا قال الله عليه وسلم ثم ركع وركوعا ولا فلو يكدم له يرفع رأسه ما رأس يخيصن ثم رفع رأسه بالحسن خرصو قاوه فلان يكدم له دوارن ثم سجد دو سجوده فلان يكدم يرفع رأس ما يخيصن خرصو قاوه فجعله حبل لدل يلفخ الى وحا ويا لهف دعى الله ربي ألم تسعني ألا تعذبهم وعرا فيهم ربي رد يوم ألم تسعني ألم تسعني إ بلان غادي أن لا تعذبهم إلى والحال والحار فيهم الله لا وحدك تسأل ربي ربي يوم ألم تسعني الله تعذبهم إلى العذاب يا بلان وهم يستصرونك يود مدفئ دي سريه ولحن نستصرك الله لا بالله وواصل الله لي عزبه وانفيهم وما كان بعذبه وام يستصروا وليس حوله تعالى طلبوا كاس ويال... فلما لنبت... ودي ودي فلما تقل... في صور ترسل كاسويل مركهو سيرسل هلك فما صلى مركو الذي ولح لا استغفر غلو الدبافه وديسلك فما صلى جلت عليه إلا الشمس عدده والقمر وضيحوا آيتان ولا علامات ومن آيات الله على مرح إله كبيرة لا ينكس فارعون بذيبان لبوت أحد من قفقه الذي ولا لحياة مراشي سطورا فإذا انكس فارعون بذيبان فافزعوا أرق جحي إلى الذكر الله تعالى إلى الذكر ذي سبحانه وتعالى روحوا حولها ثلاث القصوص له لانسيامه الويف حديث كاني داود وصور ميا للسي احمد في رسلته وهي صيحة الشيخ الشاكر شاكر والشيخ البله وصيح يا له في سايح مصور خليه هذا واخا حا... ما شاف فنبيه قد امور الضوابي ما خا لغه ودا اما امور شغل تيمان امكو صلى الله عليه وسلم وحقور قادي ركوعك سجودك اعتدالك الله لا يستراه بلا عملك كوعيبه كرهه ينهو يداه بلا ما سجديه ولا صممه يحتجاليو يا kay si aad kale la koob la waran cabow baaqeerna la suugado ay suugad laba illa labaq abood oo ka kooban afar oo koobay afar qulisu duudood in la suugado markaa waxa weeyo salaadda إن أثر على النتو كذلك وحزي الله على النتو كذلك ومدديب الله يعني أثر قيام الله يعني سنة سدية كل نقطة إنتم وإيثم أنت عمرك سنة الله كينه وفعا سنة وفعا وحاول يا رحمة الله عليهم سنة مقيم الدوز رحمه من من في زاد المعاد وليا رحمه الله تعالى وحوي حديث عائشه وحوي عبد السيده لولوبك ووديو لوليده هي اه حديثك سيده ولا مروزي ويان لدهلواتان كتدي وريا انا ساس كتدي يا لوقي وعلى وله و خيري لبرس وادي وادي و خيري وها كلو سيده بكر صحابي ويلي وكذلك و وهو اختيار الشيخ راعي العباس من التأييبية، شو صن التأييبية؟ سلام كتري حديثها عائشة، حديثها صو خلافة وضعي فيدر، شو صن التأييبية؟ ووردنا برقعة صحويان أفر عدا لفرق عاد أي عدك الصيال ليس سلام برقعة لقطة أفر قعاد يا أفر بياض لمن العداد سلام صور غادي حصل أي ورد جي زاد العازلة سبحانه الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم وان شاء الله تعالى المقيم الجوزي نحمه الله تعالى <تصفيق> وعيه كيفية عبركم ويسوليه الجميع لكن كيفية أي شيخ مستيبئته يتلبيده المقيم يعني بكره ينمى بحيرة وحاوله مروزي يغير كل سنة قواتنا وبيه قال حدث على حد محمد حد قال قال حدثنا الصفياغ الثوري على ابا المصائم عن اكرمة عباس رضي الله عنه و ارداء قال وحي اخذ رسول الله اذا صغفتك انت انقوان الله سلسلاتي تقضي امرها صحويا سيئة مريسة تموت في معناة مريسة وتموت وحي تصير تقضي فهو دعا بين يديه منه صلى الله عليه وسلم حرتي هي هرتي سيئة ديه فمات وهي دين يديه والحال هي يمن الدين يديه هرتي سيئة الله وصاحت وقيل ان ام ايمن قالت لا اله الا فقال يعمي الذي لدي وحوري صلى الله عليه وسلم او تبكي مويه يسي عند رسول الله رسول تاسه فقالوا حيث الرسول يا لا هي بك حشائتك اراك الى قرقه حبكي اديه قال وحنا لا نسبي او تشبيه ويا وان الله الله يا إن المؤمن قفت مؤمنك بكل خير خير قصة على كل حال حال قصة أي في سوية إن المؤمن قفت مؤمنك بكل خير خير من مانت يو كل حال حال قصة في سوية إن اللصة ونفسيسا تجزئ على السيبي من بين الجنبيه لمن يصنع وهو يحمد الله تعالى سألكم مع ذرية صحيح مساء الله صلى احمد في في مدعي الزوائد وهي هيثم حي... وهي وصحيح لكن عطاة الصائب الله عليه في اخر عمره الى عكروفين نبي صلى الله عليه وسلم حتنانا يا ماشاس اوهبتت عكا ايان الله اقريم اما لكن اوهيتها بيئة وحاول القلبي بيئة اوهيتها امعنى المعوم الى ثمره وبه قال حدثنا محمد البشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي. قال وحير حدثنا وحي ورحمه صوفيا الثوري على العاس بن عميد الله على قاسم محمد وقاسم بن محمد وقاس بن, بن بكر الصديق عايشة ادوى قاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان من من عمره قلي وهو ميت سوى ميده وهو يكي سوى أوليه فقال بحيث العائق وقال وحيي المنخى الصحابي يغييه قاسم من محمد وعيناه صلى الله عليه وسلم وعلى حديث تلمني اي ابو الداؤود ابن ماجد اي احمد اي صور ربي عبدالله حميدي في بسمده وحديث صحيح لكن وحاول يا قصمان بن منعول حق انه يجملي من يكتر صلى الله عليه وسلم وحاول يا حقا الله يقابل اي حديثه ميثي الى ابن كنكرسه لحريش سلطيك الى ابن كنكرسه بل لم يصلى الله عليه وسلم ارقع من كره إلا وبإلمانه و قال حدثنا اسحاق المنصور قال ان بعر ابو عامر قال حدثنا فريح وهو ابن الصليبا و صريح بن الصليبا معنخ قال حيال بن علي على الارض صلى الله عليه وقال هو خير شهيد له فقد قال الاصل جوار رسول الله رسول الله صلي الله عليه وسلم ورسول الله رسول الله مجالس ينقضها قور قور الدسيسي روى ايسو الرفعي لهدي سيئ و تجمع عارئ المينية وقال وحوري عصيقه نحينا ما يا رجل لن و لم يقارس النيلة حالة الله قال وضلح قال وضلح وحيري على عارئة قال وحوري إبجينها دب الدك و قبرها دقل فنجل وودك في قبرها قبر جيدا ما في الصلاة لم يقارس النيلة تفسير وعليه بعضها العلمي سنة إمام بخاري لم يقارسوا ليلة حالي الذنب عن كصبا وحلمتها إذا سنة أيضا قرآن كان وليقتصرفوا ما هم مصرفونه بمعنى وليكتصبوا ما هم مقتصرونه سنة سنة مياه وحالا لم يقارسوا ليلة حالي الذنب الصبيب تفسير قليل سبو جنال وعندما يحضر فتح الباني وحاول التفسير لبادا جراءه لم يجامع الميلة حلع الجبائينا معناه وحاول التفسير قليلا معناه بإذن كن جنال حلع الإسلامية تيسى لم يقارس الليلة على إسلام في سنة الجماعين ويهجرها التفسير التفصير ولماذا تنعره حينيح ولماذا تفصير قد بح وقعه لم يقارس الليلة وعلى حجم لم يقارس الليلة لم يجامع الليلة على الجماعين وعلى سنة وقوح الإمام ابن حجم رحمه الله تعالى أوجزميه وعلى حجم عاد الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله إذ لم يدبس لك وهو حلا هل لقى ما ينقلبين عمي قال حليل اخدني الانوي لنصولك اكتس و الانوي لنصولك اكتس اخي الاهو وهذا انتباع اللي قلتني الى كلمة ينبعي خطار محزن سعصولك ما او الله ما ترسلوا انسان وهي حديث حديث الاصيح بمخاري الاصول يفي صعيح باهم ما جاء يحكم ما يفي سلاشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك السلاش كي سوى صلى الله عليه وسلم فصوص فراج سويح كنيد وبيقى رحده سراباء علي بن حذل بن براء عن المسهر على شاب رأوا تعريه على شتقال الحترى إلا وكان وحات فراج رسول الله رسلك جوشى صلى الله عليه وسلم الذي جوشى سيراب عليه وكسيا حج لي من الأدم الحاء حرك بيكسر مسلم حشوه الله غبري لي فجت لي اللي له حديث هو صحيح رسول ومسلم وهو قال حدثنا ابو الخطاب جابر يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميلون وايحيى عبد الله بن ميلون قال اخبرني انبار جعفر بن محمد بن ابي الحسن علي بن ابي مقاروي ومحمد بن علي بن حسين وعلي بن الراضي بن قال قال قال اخبرني سيده عائشه لويديه ما كان سراشو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قرشي سبحانه في بيتك يقول يا غماركم جهوبه قال رحيتني محاوية من أدم الحرق ما يكسر إسرائيل حشو وحل غبرة نوية اللي صلى الله عليه وسلم وسؤلنا الحفظة لو يديه وما كان سراشو رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قال رحيتني مصحل بسط أحار لثميه ولا نعمد لي قال سمتين الله عنه لما جرد أن الله عليه وسيحن جري فلما كان من قياد ذات الليلة همير أو أو في المحبين فهلما سمينه قلت وحام إليه لو سريت تقول لها منها النبي أربع سنيات أفر جرد أسمون الله منها لكار أعوض أنه تأصى أفضل لكار أعوض الله من العيسى تأصى أمغانبا ما لهي أمالكار أعوض الله قصة أب شلا أب شلا لهي أغرى عفني أغرى عفني فسري له الله من أربع صلايات الله العظيم فرما الصبح مرق و أدرى سقراط ما فرش ثمرية الليل سحر الحديش وشين قارض حيث رجلا و هو فراش قرط و لكن حفزيا إلا إلا إلا, إلا أما مجو فري له و الله منه بأربع صلايات غفر العظيم رجلا و هو أوضع لك فالصادق قرن العفي عل قال اوحو ردوه لحالة الأولى طرس ليه رأيه وعليه فإنه مراعس دي وضعته في فراش ساسي صلاة الصلاة ليه إيدي دي الليلة حلي هذه فراش أطول فرح العذائل عذائل عشو ستوسف رسائل ويهدى انقصوا على, على حديث وأبعيف حديث على أوفر صلاة محمد المعري من حسين يعيش سواد قلب، و محمد علي ابن الحسين بن علي الطالب، إذا محمد خيوكة وربيع آبيه علي صومع، هذا لا علي هي مرخص حاوية. ايه عائشة اسمينس وقالي وحوط ده شيء كنتم ايه اثر مغيزينه واحد يا ابا علي يا ابا علي بن علي بن علي بن علي عائشة محلو من حل المركة إذا يستجدل بها من خدمته وإذا أتمنى قرأت إسمائيل قامت بها وحاول إياه وقامت بها من خدمته يستجدل بها من خدمته مركة يستجدل بها من دوائن مركة سدح جلمة أبوها سدح جلمة أبوها فإن إسمائيل يستجدل قارب بلو حيني يؤمن كم ثانية تفضلوا يكونوا متعائشة إنه مجدد به أعضاء وقد يبصر شكرا جميعا أوليات إنه مجدد في هذا الحديث هو, هو اه اه عبد الله الميلوك القداء يحمل إله ومتروك ده ينبالغته في ميسا وحديثك إنه ينسى يكون هنا ومضع إنه هو موين طاومه تكون في صوابع الرسول صلى الله عليه وسلم كطوابع عيسى وبه قال حدث صلاح المريحي قال واحمد المريع وصعيد عبد الرحمان المخزومي وغير واحد هل وخفر وقال وحنا انبانا سفيان بن عيونه على ربي علي السوري على العبيد الله على عبد الله بن عباس عن عمر وخطاب واصحاب حسان كرمه الله عنه وقال قال وحنا صلى الله عليه وسلم لا تظلموا هذا الحديث بنا كوا أرض الله شارة لا ساروا سوى الله سعي سالبرناة إلا وارض عبد الله كذا ورسول, في ورسول كناني رسول في سلوا رأي فقولوا مع عبد الله ورسول عبد الله رسول كذا دعه وحاول يا معي بأن تلاطحي على رأيي لحجز عثمان وعليه أو القراء وحاول يا المدح البعض والأنت لو حاول يا علي صلى الله عليه وسلم فتح السورة الله عليه صلّه. يقول وهو وهو قال له اللي يبحلحوه ويدساه، آه، إذا معنفه ويدسه، ملو يدسه وهو قال له يا يا اللي يقول هاي لا يسمح يس، لا يسمح يقول سيدي هاي وسيدو حاليدها، قافك الشرف تبى يا والسلطة والسلطة. يحي إلا برك السيد يهدي بطل عليه الصلاة والسلام سيده يهي لإصباحه الصلاة لكن نحن نهرت السيد مغربنا الله وصلي على سيودنا على مؤقره مولا يا نينا الرعي وليس هو الله سبحانه وتعالى وحاول النبي صلى الله عليه وسلم وحاول يلو توصله واللي دار إحنا لو يدي سلي يا حول صح أباه قصعنا لا تبروريها الواحد قديمك وعلى كل فار على فارس الواحد قديم عيسى المنيرة إلا وراء عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله وبيقال أحد دفن علي بن حجر قربان رسول عبد العزيز على الحبل على اسمالك لو حاول يا يا خلق زال وذا قالوا به سوى كعين لحدوث حادث الأرض وكاس ايضا يوح لمساء رسول الله بلا على المرادي وما لي الله نغط له ايضا عافد انو حيث اللقاضه اقول بعض الوية وايه وبي قال حدثنا علي بن حجري قال ابن بار سويد عبد العليم عن حبيض الطويل على سوارك انو يرأى تفويره للجانب اللويه الله فقال وحيث ابن لي وحيث بات ليك فقال في اي طريق بديلهك والضيق بديله ان الله بك اشئك اودت اجلس ليك وكن فارس وابي قال تواضع على تواضعك كما توصلك صلى الله عليه وسلم لي ساغي وابي قال حدث عليه بحج قال الدار علي بن على المسلم اعور على يبارك الدار ووحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ود البريد قف عند سن زيارته وشط جاء زيد كثيق على الإجر، ويركب الحمار الضاروف على الإجر، ويدين الدعوة العظيم، أبا عمر قوي رأسي وكان وحياه على قردة بارثين، والقردة على حمار ضاروف شرعة، مخطور لجوء وحوي الجري، بحمل حرك أو بالليل في الليل نسويه عليه يدشين صاح وحاول يضرب، إذا كان فمقصه أو بالليل وفيه قال حدثنا واسم الله عبد العلاق قال حدثنا محمد بن فضيل اللعبش على اسمه عليك قاله وحير كان النبي صلى الله عليه وسلم جد الى خبز الشعير يدع الجنال لقصب يهوية للجريء ولهانة السلخة حيط القرنطين فيجيب قصير جيب جريء ولقد كان له حوصل درع الدرع عند يهوديين ليهوديا فما هو جدا مرهري ba ka baa yafkaha ruuxu ka soo furto hatta battle age ah sabab sidoo oo heba ayru yahuud ay kasoo abaahay waxa soo xadacday dir ciisi wuxuu ay jihada ku galay ruqabad uga dhigay عليه soo xadacday nabiga sallallahu وفيه قال حد ترى محلول وغيره قال حد ترى عبدالداء الدفري عن الدفر صفيان التولى على ربيع ابن الصليح وربيع ابن الصليح عايزين ابن ابان قريقاشي وابعيف لاحيصه وكي حديث الشواهيد فردونا كله حديث الدشر من قدامة الضبابي عبد حديث عبدالعباس حديث عبدالعور هذا الشواهيد دوروا حج رسول الله حديث صلى الله عليه وسلم قال وحل حج رسول الله حديث على الله الهري وسلم على راحله الجري اضطال هنا يواحديذا لساري الدبره رتب اوليته وعلي دشي سره وتا لا تساوي روبه الجنب أربعة دراهم افضل الناس فقال وسيد الله يجعلنا يا الحج حج لا ريا فيه استسره دحيسه كوسله ولا صدقه وحس من قشير يا اركلا هذا الحديث حديثه صحيح التلمذا صوروا سنة سنة في وبيقال حدث قال اذا انبل بالجامصوروي شلون كيسه في جامع او يريد قال حدث ابو عبد الله ابو رحال الدار يقال ابار قال اخباره احد صلى على حنين طويل على الارض قال ابو لم الذي قباه الشخص الشخص يحب الله اللغه كسال بدائريه حب اللغه رسول الله رسول الله قال الخير وكره حيا حيت إذا روع مر كان لم يقو اذا روع لم يمرخ أركال لم يقو بيد تجري وان ليس دبت يعلمني من كراهية العسافة والعيين الذاري الله إسا قبل خصوات قرص لا يقول ليه إجراء الله سعى الحالي إذا قلت وضع لها حتى ربكوا لا يقول صوات قرص إسا يجري والله وعلاوك صلى الله عليه وسلم وعلاوك